اللهم إني أستخيرك بعلمك اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك, وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم اللهم إني أستخير بعلمك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 اصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان واقدر لي الخير حيث كان واقدر, حيث كان واقدر حيث كان ثم ارضني به اللهم اني استخيرك بعلمك